سورة صاد بسم الله الرحمن الرحيم صاد هو القرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق تسورة الحرف الصاد السيسما الربين الذحنين يتشون الحنى صاد السيقران يتوى شرفا أثنو ذاكي كفرا حششا في التعدويث كما هلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين من عاص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل لالهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أشحر ذي الجيل نسنقر قبل نسن نهني التغون ما في سسوات التعجب النميديوسا يون ذي سنثني نذار أن نسوي ذي خفرا وذا سحار ذي كداب أمشي يفغن ذي يقم إربثا غفيوا ذي وقد العجيب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا وصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق أهو نجل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل ما يذوق عذاب رحني من قرآن الذكسن أننا سأدف صفرت أتفص ذكر بإثنان ون وقيد شلان أي فغان وقيد هيا النور نشري ذل ملأ ذن وكذلك في دهر ولش ونفرد دنزر القرى حشم فلاش شك ذي القرى نو أرض عرض لعثف نو أم عندهم خزائن ورحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليعتقوا في السباب أني غرصني اللات رخزين الفضر بفيك ونرنش وغرافلا ونديت تكنسلوفا نغض حسبنا ذي لنسان ايه جنوان يكذر قاعة لحرين لنهي راسا ايه ذكرا اذعين جند ما هنالك مهزوم من الحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الحزاب إن كل إلا كذب الرسول فحق عقاب العسكرارين هزما أذو إذا كان ديم شد النح يكذ عاد يكذ فرع نبوث وسا قوم نلوط ذي مولان نتجور يضران أذو إذا كان ديم شد ذي العقف ورمنعان وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقيم ذاشلس رجون حشيوا وعقو أدياش ريس أوخر النناش أبابنو غيو لغدر حقن غل عثاب قالوا هل يس يوم الحساب قالوا دكاقين صوت مسخر اسبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليد إنه أواب إنا صخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتناه الحكمة وفصل الخطاب أصبر إشرد القرن المخفيد العبد النو داود هو القوة ذي الدين يتشتر ذو غلين والربع أن الصخر يغس إذ لا أتسبحن الصباح دعشان أن نجمع عند أكلمان لنظر الطعام أن السقوى أن الحكم ينس أن ذوى ريارة يفصح وهلتاك نبأ الخصم اهتصور المحلاب اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشط واهدنا الى سواء الشراط ميسد غرش ابو ذكيم خصما اميرين في المحلاب يميكش من غر داود يميكش مثل خوف ديكسن إننا نسف أرسقها سني يخصم إقنغا أفرق لناس الحق أرسما حانا ملاق أنا ثبا عبردنا الصواب إن هذا أخي له تسعون وتسعون ناجة ولي ناجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب إن يسيو ديكسن أجميك ثانيس عام تسعة وتسعين ببوليان نكساريو في التخسير إنها ودر نويس إغرفيه لقوال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إذا نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وحر راكعا وأناب إن يسأك يضرميك إن يضرب في خسينك أتي أنه غرول لي ناس الكثرة قذي يوني تعدى يغفى حشو الذك يمنا ذير الصلاح كان يخدمان وقنوا وطقتنا يحسد داود جربيث يضرب العفو ذي يخني ركع يسترجع فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لجلفاء وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نشوا يوم الحساب نعفيس اين يخذم انقربث درغورنا ولا تجرس ثلها ان يشد ادو الدقراغ نراك ذي السلطان ذي القاعان احكم يرمدنس الحاق ارتبع الهوى اشعرق وبرد الحق وذيون فنفرين الحق وورسن الاعتاب ذمعور اميتشون يوم الحساب وما خلقنا السماء ولا الارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ونخلق فيهنا وتمرث دشرى الا نهرشن ما بغير مشان المعنى وان غير انك تظنون واذا شنن الكفار الكفار وفسمت لهم سرجون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار نغنقهم ويهمنا ذي صرحتني خدمان أم ماذي سفسذن ذي مور نغنقهم إسعذيا أم يمشو من نجهزن كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الباب الكتاب كان بروخ في لكيسد النجار اذ فه من اللي يفهيش ذوحدقنا ردي يمشين ووه بنى لداود سليمان نعمل عبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن يا ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي اتفقا مشحن بالشوق والعناق نفكد ايدود شريمان بنعفرس من يعقر يتشخطر لجيوبان متشدان الجثث يعوي هيون ثم الديث ويدرفذ منتق جارت الخير اللي يحملها غفوي ذكر مبافيو المي غريطيج الرسم دك غوري يفذ ذي سن ليه جزم ذي جميع رضيك ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد المين بعدي إنك أنت الوهاب مثلا نجرب سليمان نقمد رفذا في كرسيس ومبعد يغرغر ببيس ينا أعفو يا ببيو أفكيدي وتسرطنا حدوري استعر المثليس فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءا حيث أصاب والشياطين كل بناء وعواس وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمننا ومسك بغير الحساب انسخ رزد اضوي ضعيث يتوثن ديفغان اذ شوطن وذي ذنون اذ وذي يستنن اذ غمسن وكذلك هو يظنين اسرق يود يتوارزن للنيس فتفشنه اما تفكض نعطيك صد اريل وكحسبن وإن له عندنا لزلفى وعسن مآب أمضق سيقرب غورنغ يكتورين يرهان للعرض وذكر عبدنا أيوب إذا نادى ربه أنيمسني الشيطان بنصب وعذاب هركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب في ذلزن دل عبدنا أيوب مقنجا بافيس لحزيد الشيطان إسرع ثب دي المشقى أنه حيز بن النياش أو ثرق عصدري أدفغ رعين الأصمار أدفغ سرد الأصوار ووهبنا له أهله ومثلهم ما هم رحمة المنى وذكرى لأولي الباب وخذ بيدك ضغطا فضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أنجم عزدي مولانيس نرنيز أنشتنسن ذرح منا هميك صفر نسميك في واحد قن ننيس أطفك في سيك ثم قط إخشلون أوثيس ثم أطفك إيوك نفحن نهضر هتصميه لك فرصات يقول ما يحنا 222 أثن فثة صغرية يرند العبد العالية بميت السبغ الربية واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي ليدي والبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الخيار المكتد العبد إبراهيم إسحاق يعقوب القوة في القوه ديال الطعام لا في السكر و نغلط نختار اذا نشرح خلا تمشي فين دي نهني ديك نختار اذوي لي مولا الخير وذكرش ما عيله واللي يشاود الكفل وكل من الخيار ان نمشي تسمعيد واللي يشاود الكفلي مران دي, دي مولا الخير هذا ذكر وإن للمتقين لحشن مآب جنات عدن مفتحة لهم البواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب ذي وجد بذري الهان وذي سقوثنا ربي ثقرن سند العريس ذي الجنث تمسذوث أتذوم رسن اللين في هذه قصة أثني الاتكان هذه قصة الطرفان أتصل فهي وعندهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا ذا رزقنا ما له من نفاذ غرسنت ذا كبرون إولا نست تسيوين تحوريين الجنة ذا قصة وعدا إيو السن القيام أذو كذر رزقنا ونورنس فكران هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبيس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أسواج مذوي ذكني طعان فقالان سن تسترث ذي جهنمذ شوضا ذويننه ذي رسو ها العرضا ذامنرك من ذوار صف قيح ذويض في شغنطاش هذا فوج مقتحم معكم لا مرحب بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحب بكم أنتم قدمتموه لنا فبيس القرار أدنطقاً وذي إزوالاً ورجعنا أثياء وارفعك شماند أول مرحبا يسان أثني ذا الشوطن بإثماش أزندنين الهولوي أول مرحبا يسوان وغسر الهولوي غد السوطن أذوقن ذي رخام قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضغفاً في النار أسينين أبذنا ونغضي الصوت غرص أرجع النماء الزجلسرع تفغف فيض أرجع النماء وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من أشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم البصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار أسينين أي غركان ونزرر إيرجازا للنية وإذا كنت ننوذهم شوما ما إلا أنه يكون غلطا مينت مسخيرا في اللسان نغتز ذكرتها في اللسان إذ وننا إذا من نوع أبليس الغنثمس قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما اللاجيش مخفار انشن نكبه من دار ولا شونيش واعدا الشحق حشر بوحييد ونه يغرف هيلان بابجن ون ترقعا بشريل لن جرشن ونك كي ندير نشوا قل هو نبؤ عظيم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ العلا إذ اختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إنسن نسى ذلك القرآن ذلك الخبار مقرنة عشر فنوث زمس دعرور يحلغ رماغ أشوه هوني علي إما كنتم خصما ذلك الوحيد يرسن في الليغ نكذى منظر إذن إذ قال أربك للملائكة إني خالق بشر مطين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إما كنسني النببي إذ يون البشر ذو قروض مثل ما زل عقد الهيس الروح فلو سجد الآس مرر ملايك سجدا لكن من لن يكترني حشان إبليس يتكبر يالذي يكفران قال يا إبليس ما منعك أن تشجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين يالنيس ربهم أي إبليس اي غرثو غذة سجداظ ايوان خرقاتي فاسنيو ذريكبر ايكيششمن ناكيشت بيذ عريا قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين انا ياس نكا خيريس نكت خرقاتي ذي ثميس نجات خرقاتي بروض قال في منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين إنيس أفريسيا الجنة اشتر جمي شرقا أنا لو تسقف الله ألمذ يوم الحساب هذا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون إنيس أبابينو اسغز في ذر ألا مغذس مذكرا قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ينيس السغز في غائف ألا ما يبض دوشا الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ينيس أحقر عزاك ذاتن السيرير فاغتيرنيم هاشر عباد النيني وإذ تختار ذك عبدا قال في الحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم وإشمعين إن يسحق الحق ذي الحق كان دينيغ جهنم ستشعر يسو مثل نمثلا أسو نك قل ما أشألكم عليه من أجر وما أنا من متكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين إنشن أرد ضريبا أذي يسخلصن فلاش غفر قرآن نكيني أرثي دشكاد با نستمثن ذاش مكتيغ إذ خرق فكين ملان